لانها رخصه من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه يعني سائرا أو نازلا المسافر حاجه من اتنين يا سائر راكب يا يعني وضع رحله عشان يمشي تاني يعني ببيت يعني سواء كان سائرا او نازلا يباح له الجمع ولكن في الافضل له ان دب به السير الأفضل له أن ايه ان يجمع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 على جواز الجمع للنازل في مزدلفه وهو نازل في مزدلفه فده اللي على جواز نزل من من الراحل دب في في جمع في عرفه ليه لانه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 في اللي جاي بقى يعني كل الأعذار اللي جاية اللي حيذكرها في الكتاب مبنية على كلمة أراد ألا يحرج أمتها ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة دي أول واحدة بقى مقيسة ما هيقولهم قال المرضع والمرضع مشقة كثرة النجاسة المرضع مش مريضة إنما عندها كثرة النجاسة يبقى احنا ناخد منه قعدة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 صح الخوف على المال والخوف على الأهل والولد ودفعة الأخبثين تطويل الإمام كل دي أعزار تبيح ترك الجمعة والجماعة فتبيح الجمعة ويختص بجواز جمع العشاءين إبقى ده مخصوص بالعشاءين فقط ولو صلى في بيته أو ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة العنابلة خصوها بالعشائين غيرهم من العلماء قال لا هو خص بكل الصلاوات ان المطر والمرض والمطر والوحل الشديد والريح الشديدة الباردة والمطر الذي يقول له الثياب كل دي أعزار في الجمع. المطر الذي يقول له الثياب يعني المطر الكثير الذي يبل له الثياب يعني أنت لو هتمشي من البيت لغاية المسجد ثيابك تبل في بلده المطر المعذور فيه الإنسان إن هو يجمع فيه طيب بشرط أن يكون أن يكون سبب الجمع العذر مستغرق وقت الصلاة يعني أروح وأنا بصل للمغرب وأنا رايح أصل للمغرب المطر فيه مطر مش المطر انقطع في وقت المغرب لا المطر لم ينقطع المطر يقول له الثياب إن كان فيه واحد وطين يشترط فيه مشقة يعني الواحد وطين لوحده مش عذر في إباحة الجمع إنما يعتبر فيه المشقة وأنا أظن دلوقتي المشقة في الوحل والطين يسيرة جدا لأن دلوقتي بقى أسفلت حتى في بلاد الأرياف في بلكونات دلوقتي ما... الحمد لله صبوا طوب أحمر و... والبلكونات بتعمل نوع من الإيه؟ بتحمي الجنبين ساتر بتحمي الجنبين فممكن الناس تمشي فيها دون عائق بس المسألة برضو لسه ثابتة انما ده في عذر وفي مشقة والانسان أهل البلد وجدوا ان فيها مشقه واجتمعوا على ذلك يباح لهم الجمع انا بجد ان في تساهل كثير اول ما الدنيا تيجي تتحس الناس عايزه تجمع وخلاص فتجمع بسرعه ف يعني الاولى عدم الجمع حتى يحصل المشقة يعني الجمع دي رخصه فلا نفعلها الا عند المشقه في الأخر إن شاء الله. لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه النجاد هذا حديث ضعيف وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وروا الأثر مع أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين, أن يجمع بين المغرب والعشاء الشيخ الأبين يقول لم أجده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 لا أبي بكر غلام الخلال غلام الخلال ديت من الأشياء الإصطلاحية عند الحنبلة إذا ذكر أبو بكر يقصد به غلام الخلال في عندنا تلاتة أبو بكر في عند الحنبلة وكان فيه واحد رابع بس تركهم التلاتة مين أبو بكر المروذي, أبو بكر المروذي وأبو بكر الخلال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 يا ابو بكر غلام الخلالي يا أبو بكر المروضي يا أبو بكر الخلال ولكن الحنابله اصطلحوا ان المروض بيقولوا عليه مروضي هو اسمه المروضي مش المروزي المروزي واحد ثاني ده بلده ده بلد المروضي ده المروازي بقى واحد شفعي ولا ح target يعني عند الحنابلة ما عندهمش غير مروازي اللي هو الكوسج ما بيقولوش عليه مروازي بيقولو عليه الكوسج يبقى انت لو لقيت كلمة مروازي هي مروذي تخط... تصلحها في الكتاب التاني واحدة ابو بكر الخلال بيسمه الخلال على طول وذكره الخلاج التاني واحد بقى ابو بكر مطلقا كده يقصد بي ابو بكر غلام الخلال غلام الخلاج ده اختيار ابو بكر يعني غلام الخلال الرابع أبو بكر للخطيب البغدادي وده ترك المذهب وتشفعه سبب انتقال المذاهب تولي القضاء ممكن بس مش اكتهاد يعني لأن اكتهاد الشفع واختهاد الحنبلي وأبو بكر للخطيب البغدادي ما كانش مكتهد في المكتهد فقه يعني إنما هو كان بيتولي القضاء على مذهب معين فبيغير مذهبه عشان القضاء وظيفة يعني والثلج والبرد في ذلك كالمطر والوحل كذلك والريح الشديدة الباردة تبيح الجامعة وقول عمر ابن عبد العزيز طبعا عمر ابن عبد العزيز من الفقهاء اللي له مذهب مذهب واندثر وكان من المجتهدين وده بعد الايمة الاربعة اللي له مذهب من القلفاء كان له مذهب على اجتهاد و... وده بينفي مقولة ان الدين المشيخ ما نمشي دعب السياسة ده من ادل دليل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 والحكم بما أنظرها كل القضايا في آخر أبواب من أول الجنايات وانت طالع كده دي كلها السياسة الشرائية فدي جزء من الفقر من يحسنه هم الفقهاء لا دول بيدرسوا حقوق قاضي بيدرس حقوق لا ما بيدرس المزاهبة ما بيدرس الفقه الشرائي ما بيدرس سياسة الشرائية بيدرس حقوق قانون فرنسي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 كان الخلفاء الأربعة وهو وعمر بن عزيز دول اللي كانوا ودول أصلح حتى بيقولك خامس الخلفاء الرشدين كان مين سموه خامس مجازا إنما الخامس الحقيقة هو الحسن ابن علي إنما عمر بن عزيز بلا شك كانت خلافة الرشدة بس مش هو ده مقصود الكلام يعني ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال ومن مقامه في المسجد لأن العذر إذا وجد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 وبيقول لنا البيت يعني لمن له عذر في ترك الجماعة فيباح له أن لا يباح له أن يجمع في بيت الأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخير ينوم خير بين التقديم والتأخير طيب شروط جمع التقديم إباء هو يذكر هنا هذه الشروط فإن جمع تقديماً اشتريطاً لصحة الجمع ثلاثة شروط أو أربعة الشرط الأول نيته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 انما الثانيه هي الايه تحتاج الى نيه لانها مقدمه فلو صلى الظهر ركعتين نقول له انت بعد الظهر ممكن يطرق عليك نيه الجماعه مثال مثلا واحد مسافر وبعدين بعد ما صلى الظهر بعد ما سلم قال طيب ما نجمع العصر بالمره عشان انا ما اضمنش ظروفي فهل يباح له الجمع ولا لا الحنابل يقولوا لا لازم ينوي الجمع قبل الظهر والراجح ان يجوز لأن النمل الأعمال والنيات أعام من ذلك ولا يشمل هذا الدليل هذا الدليل لا يشمل هذه هذا الفرع لأن النية متحققة قبل الفعل, الفعل الثاني اللي هو مخاطب به إنما الفعل الأول هو كده كده حيؤديه في وقته يعني الظهر حيؤديه في وقته العصر هو اللي حيؤديه قبل وقته فالعصر هو الذي يحتاج إلى نية التقديم تاني شرط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 وأن يستمر إلى فراغ الثانية مش إلى انتهاء وقت الثانية إلى فراغ الثانية يعني واحد مريض وعايز يجمع يجمع بشرط عايز يجمع تلك جامعة تقديم بشرط أنه يستمر العزر لغاية ما تخلص التانية يعني هتصلي المغرب والعشاء في المطر مثلا نقول له خلاص يبقى المطر يبقى فيه مطر المغرب والمطر بعد ما تصلي الثلاث ركعات وتصلي ركعتين العشاء أو أربع ركعات العشاء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 اه احنا وفقنا على اتنين بس من جمع التقديم وجمع تأخير وفقنا عليه ولا يشترط للصحة اتحاد والإمام لصحة إيه؟ الجمع لا يشترط لصحة الجمع اتحاد والإمام يعني ممكن تصلي ده وراء امام والصلاة الأخرى وراء امام آخر ولا اتحاد المأموم يعني ممكن تصلي إمام بواحد في الظهر والعصر تصلي إمام بواحد آخر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 صلوا رجالا وركبانا لقبلة وغيرها يصلي إماءا إماءا كده برأسه يعني يبقى مسك السيف أو المسدس أو قعد على الآلة الآلة الحرب ويصلي برأسه إماءا إلى القبلة وغيرها لحالة, لحالة ضرورة كالمريض ولا يلزم افتتاحها إليها يعني إلى القبلة قال ابن عمر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 خلاص فده برضو هرب مباح او هرب من السيل او هرب من سبع سبع أسد هربان من جنينة الحيوانات ومسلا مطلوق على الناس فيباح الهرب منه ويجوز الصلاة الخوف او نار نار تأكل البيوت ويهرب منها او غريم ظالم يشترط في الغريم ان هو يبقى ظالم الغريم اللي هو له مال ان عذابها كان ايه غرامة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 اسم وحش يعني كلمة الغرام اسم لأن الله عز وجل لم يطلقها إلا على إيه على النار فيعني نار الهوى بقى نار الحب أو خوفي فوت وقت الوقوف بعرفة واحد خايف بيجري وقت الوقوف بعرفة نهايته أذان الفجر يوم العيد أول ما يأذن الفجر يوم العيد اللي حج حج واللي محجش محجش خلاص بقى لو واحد بقى بقى له خمس دقايق والفجر يدن وهو يبعد عن عرفة عشر دقائق مثلا هما يدوبك هو لو وقف يصلي هتضيع منه الوقوف عرفة فقال يباح له أن يصلي العشاء يعني أو عليه العشاء أو المغرب يباح له أن يصلي هو إيه وهو يذهب إلى عرفة حتى لو كانت في عرفة ليست في وجه القبل يعني. آه وهو ماشي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 بعثان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب تقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت وأنا أصلي أومئ إماء نحوه يعني صليه وبيومئ برأسه الأثر ضعيف ولكن حسنه الحافظ ابن حجر وناخذ من المثال الأثر نأخذ منه المعنى الذي يريد أن يقوله الفقه وإن خاف عدواً إن تخلف عن رفقته فصل صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد يعني بيضرب مثال لو رجل خاف عدواً إن تخلف عن رفقته فصل صلاة خائف فصل ثم بان أمن الطريق لم يعد واحد خائف من عدو ولو صلى حيتخلف عن الرفقة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 مطمئن مش ده اللي عايز يقوله يعني لان الحكمه يدور مع علته ما دام العله هو أثرت كالمريض مثلا مريض يصلي جالسا مش احنا في الصلاه المريض لو صلى جالسا وعافاه الله وهو جالس يبني على صلاه صحيح ولمصل قر وفر لمصلحه ولا طبط البطوله قر وفر المصلحه يعني ايه يعني ممكن يصلي ويومئ إماءا وبعدين في أثناء الإماء كده يجد إيه يجد عدو فيكر منه ويفر يعني يزوغ منه فكل ده حتى لو طال مش هيقطع الصلاة لأنه طبعا مش هيزوغ ح... ح... وهو تاني... تاني رأسه هو الإماء فخلاص بقى يترك الصلاة ويكر ويفر لغاية ما يأمن وبعد كده يكمل صلاة حتى ولا تبطل بطوله لا ما يعدش يكمل ولا طبط البطول يعني يكمل آه يعني صلى ركعه في الركوع لأ الراجل جاي يهجم عليه فجي طالع له في الصخرة ودب دب, دب وبعد ما موته يقول احنا جلنا فين في الركوع يكمل ده مقصده حتى لو ايه لو طال يأخرها صلاة الخوف ممكن يجمع فيها لان ده عزر فهو بيكلم عن حوال هو خلاص صلة والله متوى بيصلي ده يا حسن ختمها هذا قول أكثر أهل العلم قاله في المغني ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو حلو صلات الغوف دي ثم يعودون لما بقي وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة ده أثر الشيخ الأباني يقول لم أجدهم إنما ثبت بفعل بعض الصحابة. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. عايز يقول بقى مثال إن لو واحد سأل ألطب ما هو في السف تاعة وحيقتله. وبعد ما اقتله حيبقى في دم. هيعمل إيه بقى؟ بيقول يجوز له أن يصلي بهذه النجيسة. لحاجة, لحاجة لأن الصف لازم يبقى شيء يحمل سلاحه. واخذوا حذركم وإيه وأسلحتكم.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 طيب على من تجب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر دي كده واحد مسلم اتنين مكلف تلاتة حرف أربعة لا عذر له خمسة خمس شروط على شروط صحة صلاة الجمعة أو شروط وجوب صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله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 خارج البلد يسمع النداء يعني كلمة بينها بينهما وبين الجمعة في وقت فعليها فارسخ يعني يسمع النداء حط فيها كلمة يسمع النداء هما قالوا فارسخ ليه قالوا فارسخ لأن هي دي المسافة اللي يسمع فيها النداء فارسخ يعني كم كيلو خمسة كيلو ستمائة متر بقول دي المسافة اللي يسمع فيها النداء يعني لو واحد قام وصوته في بسميكرافون قوي واحد على بعد خمسة كيلو يسمع النداء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 واتقل من المغني في عباراته واقل سهوا فيه من المغني وترجيحات الكافي لو اختلفت مع المغني تقدم الكافي لو في اعتراض بين الكافي والمغني يقدم الكافي والكافي عبارته تقريبا ممثله لعباره المغني فيعتبر الكافي تلخيص المذهب من المغني ماشي فيعتبر الكافي مهم جدا للي طالب ولذلك المرحله اللي بعد المنار الكافي اللي عايز يرتقي في الفقه بعد ما خلاص المنار يبذل مجهود في الكافي بعد كده حيلخص له المغني جامد وبكأنه المغني يقرا كده هو بأزأزلب فالكافي فيه رواية المذهب وفيه أدلة كل رواية وغالبا الرواية دي هي للمذهب الأخرى والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى قال ان الشيخ إبراهيم بن ضويان ألف منار السبيل تلخيصا من الكافي فيعتبر ان منار السبيل كمرحله قبل الكافي كويسة والكافي كمرحله قبل المغني كويسة وده الترتيب الطبيعي اللي المفروض ان زي يمشي فيه انما يخلص المنار ويخش في المغني حاجة صعوبة والصعوبه دي ممكن تعوقه وما يكملش انما اسهل طريق عشان يكمل يخلص الكافي في خلال 6 سنوات تقريبا احنا كنا عملنا جدول قبل كده الكافي في خلال 6 سنوات تقريبا وبعد 6 سنوات يخلص المغني. تقريبا هتاخد برضه في خلال هذه الفتره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 وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه يعني النبي صلى لما ذهب الحج والصحابة لما ذهبوا للحج لم يصلوا لهم كانوا يصلون الظهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرف كان, إيه كان يوم جمعة والنبي صلى, صلى فيها خطب وصلى ركعتين ظهر وركعتين عصر مع اجتماع الخلق الكثير قال إبراهيم يعني ابراهيم من النخعي كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك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 ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب وإنما صحت منهم تبعا والراجح أنه يحسبه وتصحي منهم لأن الأربعين مع الوج دليل وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط الأول الوقت وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر ما احنا قلنا ده شرط حيقوله دلوقتي أربعين العدد فيه أربعين يعني ويشترط أن العدد يكون أربعين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 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء ده الشرط التاني أن تكون بقرية فيها أربعين واحد والشرط ده برضو فيه نظر لأنه ما فيش دليل على أنها لابد أن تكون في قرية والعدد وتصح في مقرب البنان من الصحراء الثالث حضور أربعين حضور أربعين يعني عند الحنبلة لو إن الجمعة فاجأة أربعين واحد مش هتصح ياخدوا بعضهم وروحوا جمع تاني يجمعوا 40 على بعض ويصلهم آه ده عند الحنابلة وده مذهب الحنابلة والشفعية والمالكية في رواية تانية عند الحنابلة 12 12 واحد بس وفي رواية تالتة ما يعتبر به الجماعة وده الراجح يبقى الحنابلة عندهم ثلاث روايات آآ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 لم يحدث حدث توافقا لم يتفقوا يعني لم يأمر الشرع بذلك إنما هم راحوا صلوا واجدوا نفسهم مربعين أو أحد الضعيفة فإن قبل إتمامها استأنفوها ظهرا يعني في النص كده والناس مشت ينزل بقى الإمام ويصلي ظهرا نص عليه لأن العدد شرط فاعتبر فيه جميعها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 صحتهما يعني الخطبه يعني الاول الوقت لانهما بدل ركعتين قالت عائشه انما اقرت الجمعه ركعتين من اجل الخطبه ده اثر لا يصح شغله بيقول لما يقف عليه بس حضرا حضور ال يعني في الخطبتين احنا قلنا ال40 اصلا مش شرط يكون ممن تصح امامته فيها يعني الخطيب يصح إمامته فيها فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر يعني لو عبد خطب مش هتصح خطبته لأنه أصلا مش معدود من الأربعين إنما على الراجح إنه هو صحيح ما هوش صرط والمسافر برضو لو خطب على الراجح إنه هو صحيح أركانوها ستة ده كده لو واحد جاي من برة جاي يخطب وهو مسافر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 ويذكر الناس ده طبعا هو مش من شروط الخطبة قرأة آية ولكن إن الرجل حيعظ الناس بإيه إلا بالقرآن والسنة يعني حيطلع يعمل خطبة سياسية وفلان آل وفلان عاد وبعض الناس يعني بيخطب خطبة طويلة عرضا فاش آية يعني كيف يعني تكون هذه خطبة الجمعة إيه الفرق بينها من الخطاب السياسي أو خطاب في جلسة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 والخطيب هو بصراحة يعني مسؤوليته كبيرة جدا أنه هو يوصل الناس, الناس بتبقى قاعدة مهمومة بس من قوة الخطيب يجذب اللي قدامه كأنه هو ايه تعرف زي السحر كده التنويم المغناطيسي ينيمه ويوصله لإيه اللي هو عايزه ده من شطرة الخطيب يعني ولا منع أن الخطيب يدرس أشياء تقومه زي مثلا الإقناع ووسائل الإقناع و... و... و... التنويم المغناطيسي آه آه اللي هي إشارات الجسد والحاجات اللي هي بيدرسوها في التنمية البشرية في التواصل والحاجات دي ممكن يدرسها بحيث أنه تبقى يثق الموهبته بشيء من العلم يعني نه آه الأصمب اللي هي جيب عليه يحضر الخطبة مش مسلم مش, مش لازم يستفيد بس فرضنا أنك أنت جيت للخطبة والنور قطع وانت قاعد برا هتقل بعدك وتروح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 ما فيش هنا منبر أو اللي هي الخشبة اللي يمسك بها الخطيب أو العصة ويشير بأصبعه إذا دعاه أصبعه اللي هو السباب إذا دعاه ويؤمن الناس ما قالش بقى كان الناس بترفع إيديها في التأمين لا الناس تؤمن فقط وبرضه في دعاء الاستراحة بين الخطبتين ما فيوش دعاء في فترة الاستراحة دي جلسة يجلسها الإمام ليس فيها دعاء لا على الإمام دي اسمها استراحة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 لأنه أبلغ في الإعلام ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وقبل المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على إيه؟ على جثع شارجة معتمدا على سيف أو عصى أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم اللي ورد العصى ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على سيف وأن يجلس بينهما قليلا السيف لم يثبت آه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 اه صلاه العيد خطبه واحده هنجي لها شاء الله في صلاه العيد انما يشترط خطبتين في صلاه الجمعه لا قال مش مشكله حتى لو بدون فاصل اه ساكته بس ويسن قصرهما والثانيه اقصر يسن قصر الخطبه والثانيه اقصر يعني الخطبه نص ساعه ونص ده مش خطبه انت عزيت الناس وبعدين هو هيفهم ايه من ساعه ونص هيفهم أول عشر دايق وفي الآخر ينام ويقوله الخطيب بتطول كده ليه. فالأفضل في الخطبة أنها تبقى قصيرة مجازة. وأسم يا أخي انت،, انت, أنت عندك وقت بتقعب تحضر. أسم الخطبة ساعة ونص على ثلاث خطب. هديك أنت بتطول في الخطب وأنت يعني هتروح فيه. فبعض الناس بيحب الكلام. ويطلع من قصة يخش في قصة. وفي النهاية, في النهاية ما تحسش أنك أنت استفت. قصة بتسرط ما أنتش قادر. يعني أنت كتير 99 من الناس لما بيطلع من خطبة هاد كده انت بقى اعمل استطلع رأي كده استفدت ايه من الخطبة؟ اكثرهم جاي عشان يؤدي الواجب اللي عليه ويمشي انما الخطبة الجمعة مش كده خطبة الجمعة مفروضة عشان الناس يبلغ يبلغها ايمان يوصلها ايمان دي مسؤولية الخطيب مش حلو ان الخطيب يقعد ساعة ونص يخطب وفرحان بان ان هو بيقدر يواصل ساعة ونص والناس تحت بزعلانة لا كانت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم قصيره جدا يعني لخص الموضوع وعيد وزيد فيه ايه يعني لما الواحد يطلع حافظ الخطبه بحيث ان لما يطلع اقول له انت استفدت ايه من الخطبه يقول لي والله الامام قال لنا كلمه واحده بس الخطبه استفدت لو كلمه كل خطبه هيطلع في نهايه السنه مليء معاني ايمانيه كثير انما الخطيب هو مش فاهم قصد قصد الخطيب مش فاهم مقصده الخطبه واللي جاي جاي عشان ينام شويه في التكييف ويروح بس الاخ بيقول لك أحسن واحد يخطب في المسجد من دولي فلان بقول ليه قال لي ده بقى من اول ما يقول ان الحمد لله لغايه ما يخلص وانا بنام يعني ما بيدينيش فرصه ان انا ايه ده احسن خطبه عندي الباقي بقى اه بيحاول ينبهه فالثاني بقى قلبه طبعا مش بايده فطبعاً الخطباء ده بس رسالة الخطباء إن الكطباء يتقل الله عز وجل ويحاول إنهم يفيدوا الناس مش لازم الناس تمدح الخطيب لا خلي الخطيب. الناس كلها تقول إن الخطيب وحش ويستفدوا منك هو ده التنويل المغنى نيمه ما يصحوش إلا في الأزام وسن قصرهما والثانية أقصر لحديث عمار إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة ولا بأس أن يخطب من صحيفة خراءة في الصلاة من مصحف يعني ممكن يكون مع وراءة ويخطب منها هذا لا بأس آه فصل آخر فصل يحرموا الكلاء الناس فصلت صح معلش بقى استحملوني <تصفيق> بس انتوا ان شاء الله ممكن تروحوا تذكروا يعني النفل النفل النفل ورد عن عائشة أنها كانت لها عبد اسمه زكوان كانت يا أمها في صلاة النافلة بالمصحف عشان نخلص صلاة الجمعة بالمرة وتطبيق عملي بقى اللي يطول عشان تعرفه بقى اللي بيطول بي... بتزاق بتز... الزي ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه هنا المسألة ديت فيها عمق شوي يعني احنا حاول دايما انت بتدرس الفقه تمسك كلمة كلمة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 أو قول صلى الله عليه وسلم مش كلام إنما كلام أن تخاطب غيرك لأنه حيصل هيوصل... حيجي دلوقتي في الحديث آه... إذا قلت لصاحبك يبقى الحرام أن تقول لصاحبك إنما واحد قلل نفسه آمين اللهم آمين اللهم اجعلنا منهم ويدعوه كل ده لبأس. لا بأس ح... لا ح... ح... آه صحيح حديث متفق عليه لا لا, لا. سنقول دلوقتي كل عام. بيقول والإمام يخطب. يبقى الكلام محرم في أثناء خطبة الإمام. يعني في أثناء الأذان يجوز الإنسان يتكله. بعد الأذان وقبل ما يخطب ممكن يتكلم. بين الخطبطين ممكن يتكلم. بعد الخطبة وقبل الإقامة الصلاة ممكن يتكلم. يبقى والإمام يخطب. يبقى مع خطبة الإمام. ولامام يخطب نحن قلنا والإمام يخطب دية لازم في أثناء خضوة الإمام وهو منه بحيث يسمعه يعني المأموم من الإمام بحيث يسمعه يعني بحيث لو إن الإمام لو المأموم في مكان بعيد ومش سامع الإمام سقطت من عليه هذا الحكم ويجوز له أن يتكلم واحد برة والنور أطع ومش سامع الإمام خالص فخلاص سقط من عليه الحكم ده ويجوز له أن يتكلم وتصح الجمعة يستثنى من ذلك من إن هو يحرم الكلام والإمام يخطب أن يتكلم الإمام مع الخطيب المأموم مع الخطيب أن يتكلم احد المأمومين معه الخطيب أو يتكلم الإمام معهم ورد بذلك السنة ورد بذلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يخطب فدخل واحد المسجد وجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم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 إن حديث روح أنس في صحيح المسلم ان دخل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول أعرابي يا رسول الله إيه هلك العيال اللي هو الحديث المشهور فدع النبي صلى الله عليه وسلم فمكثنا سبتا كاملا والسماء تنطر حديث مشهور وجي نفس الرجل في القطبة اللي بعدها وقال لي يا رسول الله هلك الزرع الخص المعروف فده دليل على أن المأموم ممكن يتكلم معه الخطيب يبقى مستثنى من الكلام أن الإمام يتكلم مع المأموم أو المأموم يتكلم مع الإمام إنما المحرم أن المأموم يتكلم المأمومين يتكلمون مع بعضهم وفي دراسة حديثة على أن العقل لا يستوعب أكثر من خمسين دقيقة متواصلة بعدها بيفصل فلو أن الخطبة أكثر من خمسين دقيقة اللي قدامه غصبا عنه بيفصل والدرس برضو وعشان كده احنا عاملين ايه عاملين فاصل بين كل درس ودرس خمسين دقيقة او ساعة ف, ف... الدرس امن من خطه ف القطيب يراعي هذه المسألة وفي نفس الوقت شرع الله عز وجل جلسة الاستراحة علشان يستريح وتبدأ تاني خمسين دقيقة تعد من الاول صح؟ فالخطيب يرعي حال المأمومين في أنه لا يطول عليهم في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت الفتحة نحن قلنا يجوز نحن قلنا يجوز للمأموم أن يتكلم مع الخطيب ويجوز للخطيب أن يتكلم عنه. لو ممكن الخطيب أراد أن يستشهد بآية فلبس عليه فيجوز للمأموم أن هو يرد في هذه الآية أو يستدلب حديث لبس عليه وهكذا ويباح إذا سكت بينهما يعني يباح الكلام إذا سكت بين الخطبتين لا ممكن يساعده يعني لأنه لا خطبة إذن ينصط لها أو شرع في دعاء يعني يجوز الكلام أثناء الدعاء لأن الدعاء ليس من الخطبة لأنه غير واجب فلا يجب الإنصاط له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 فلا أحد يفتأت على الإمام بهذه الخضة يعني هو اللي يخطب بس عشان كده استثنوا بقى إلا لحاجة كضيق المسجد دق بالناس يجوز لهم إنهم يروحوا مسجد آخر وبعد مسافة بعيدة بيني وبين المسجد فأصلي في المسجد الجنبي وخف فتنة ويخاف الفتنة يخاف فتنة إن المسجد الآخر ده فيه فتنة كأن إمام ضال مبتدع مثلا وصوفي أو غيره فهو يصلي في المسجد آخر جائز لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا قاله في الكافي والمغني وقل لعطاء ان أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه فعين تعددت لغير ذلك لغير ذلك ثلاث شروط دول إنه هو حاجة ضيق وبعد وفتنة ثلاث شروط عند الحنبلة يجوز فيهم تعدد الجمعة في أماكن مختلفة. الضيق والبعد والفتنة. فإن تعداد لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. السابقة بالإحرام يعني الأولى بالإحرام مش بالخطبة. بالإحرام يعني بالصلاة هي الصحيحة. لحصول الاستغناء بها فأنيط الحكم بها. طبعا مسألة تلوقتي ما عدتش لها وضع. لأن أصبحت الجوامع الآن كلها مليئة بالناس. والأعداد كبيرة والجمع يعني لا تكاد مسجد إلا ما ينتهي الجمعة والناس في آخر الصف فدليل ذلك على أنه يعني فيه ضيق فده جائز حتى عند الحنبلة ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهر دي بتاعتنا إن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهر. رصد تحفظوها بقى؟ آه. إن الجمعة تدرك بركعة. إن أدرك مع الإمام ركعة. احفظ الحديث وانتظر. من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. حديث آخر. فليضف إليها أخرى. تحفظها كده. من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. ومن أدرك أقل من ركعة. يعني لم يدرك شيء. يعني أدرك بعد قيام الإمام من الركوع الثاني. هكملها أربع ركعات. ماشي. تصردنا واحد سؤال ليه كويانتوا اللي يجاوبون. واحد قاعد في الصف الأول وجاي مبكرا. وبعدين راحت عليه نومة وقاعد كده غفل شوية فأم يتوضى. على ما توضى كان الإمام خلص الركعتين. هيصال ليه ركعات ولا ركعتين. ها؟ أربع ركعات صح. أربع ركعات. لأنه أدرك من الجمعة إيه؟ ما ادركش حاجه الحديث بيقول كده من ادرك من الجمعه ركعه في يده فهو ما ادركش حاجه هو يعني حظه عشان قام ايه راح اتوضى يبقى العبره مش بسماع الخطبه صح العبرة بادراك الصلاة. انما يجب عليه السعي إلى الجمعه يعني ممكن يبقى في البيت بيتفرج على التلفزيون واول ما قيم الصلاه ياخد المصلاه وينزل يبقى كده ادرك جمعه هو ادرك جمعه سقطت من عليه جمعه انما ادرك ج بمعنى كتب له أو إثم لا يأثم طبعاً هيأثم لأنه هو ترك السعي إلى الجمعة فاسعوا ذكر الله نعم لمسافر مش عليه جمعة أصلاً معلوسوا جمعة أصلاً <تصفيق> حيتمها أربعة حتى لو مسافر وأدرك الخطيب بعد الركوع الثاني حيتمها أربعة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 عشان صلى صح هو معلوش جمعة بس لو صلى وراء مقيم عليها اربعة يعني موضوع الصفر ملوش اعتبار لانه هو كده كده هي صلى مقيم ممكن حظه بقى ان الامام اللي بيصلى يكون مسافر وان نوى اقل نوى ظهرا قال ابو اسحاق ابن شقلا شقلا القاف ساكنة ابو اسحاق ابن شقلا من الحنبلة المتقدمين طبقه المتقدمين ينوي جمعه لالا تخالف تخالف نيته نيه امامه ثم يبني عليها ظهرا لانهما فرض من وقت واحد قالوا في الكافي سنه الجمعه اقل السنة بعدها ركعتان كان يصلي صلى الله عليه وسلم هذا الجمعه ركعتين واكثرها ست لحديث ابي هريره مرفوعا اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربع ركعات راوي الجماعه الا البخاري فالمجموع 6 ركعتان من فعله واربع من امره قالوا في القواعد قواعد اللي هي القواعد الفقهيه لابن رجب كتاب القواعد الفقهيه لابن رجب لا الصح ركعتين او اربعه هو هنا جمع قال 2 و4 يبقوا 6 والراجح يا 2 يا 4 يعني 6 ديت الص... الراجح انها ركعتين او اربع ركعات هو مخير بين دي او دي واحنا بنتكلم عن قواعد ابن رجب قواعد من رجب قواعد على الفقه الحنبلي متخصصة في الفقه الحنبلي وهي بصراحة قواعد جامعة ومفيدة جدا كتاب القواعد قواعد الفقه لابن رجب مكتوب قاله في القواعد صح؟ مش عندكم اخر حاجة قراءة في القواعد يقصد بها قواعد من رجب ويسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث ابي سعيد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة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 السنة يقرأها كلها يسبها كلها ما ينفعش يوم جاي إيه واخد الجزء بتاع السجدة هي صورة صورة الصورة السجدة فيها سجدة إنما السجدة غير مقصودة في صلاة الفجر وبعض الناس بيوم جاي مجتهد من عنده ويسايبوا الصورة خالص ومنقل صورة تانية فيها سجدة بس هي السجدة مش مقصودة هي الصورة هي اللي مقصودة يقرأ الصورة كلها لو طول على الناس والناس بقى فيها مشقة ممكن يختار صورتين تانين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 Hvis ikke vi skal bruke gutter filtring, så sol vi density å få dag BILL. Vi kter på dette